اَفْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 يا جبال أولبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر بالسرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 لَمَّا طَرَتْ وَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ